هُوَ الَّذِي قَسَّمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 فقالوا فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه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 لا أصاب من مصيبة إلا بإذن الله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 فتقوا الله ما استطعتم وسمعوا وأطيعوا وأفِّقوا خيراً لأنفسكم. فتقوا الله ما استطعتم وسمعوا وَمَن